وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا فَلَا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ في جنات النعيم 112. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين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 ولحم طير مما يشتهون وحور نعيل كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأ 117. وَإِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا 118. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 119. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وما مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا إن أشاءه النشأ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 113. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم 115. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 117. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 118. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 119. لآكلون من شجر من زقوم 113. فمالئون منها البطون 114. فشاربون عليه من الحميم 115. فشاربون شرب الهيم 116. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون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 117. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 119. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأ 117. أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 119. فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم. وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيبٌ إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ رب العالمين افبي هذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فله لا اذا بنغت الحرق وامتمحينا اذ أن أقروا إليه منكم ولاك إلا بصيود، فلو لا إن كنت بغير مدين ترجعونها